بوك تو بيادسات سيم سبعة وخمسون سبعة وخمسون وليكرة عند الطبيب عند الطبيب ومانا ويزيت دوليكرة عندي موعد مع الطبيب عندي موعد مع الطبيب و منى زييت على 10:00 الساعه الموعد عندي في الساعه 10 الموعد عندي في الساعه 10 як вас звати ما اسم حضرتك ما اسم حضرتك Займіть, будь ласка, місце в приймальні. تفضل، اجلس في غرفة الانتظار. تفضل، اجلس في غرفة الانتظار. Лікар зараз прийде. الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. Де ви застраховані? تأمينك الصحي مع اي شركه؟ تأمينك الصحي مع اي شركه؟ شو يا ماجو لفاز зробити؟ بماذا اقدر ان اخدمك؟ بماذا اقدر ان اخدمك؟ و بس شيء يضايق؟ هل تشعر بالم؟ هل تشعر بالم؟ де болить? Я маю завжди болі в спині. Я маю часто біль голови. عندي صداع في اغلب الاوقات عندي صداع في اغلب الاوقات يا مايو اينو دي boli v zhivoti اشعر احيانا بالم في البطن اشعر احيانا بالم في البطن rozdyagnite, bud'laska do poyasa min fadlak اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك برляشتي بودلاسكا نا كوشيتكو من فضلك تمدد على السرير من فضلك تمدد على السرير ديسك في بوريادكو ضغط الدم تمام я зроблю вам укол. ібра. ібра. Я дам вам таблетки. Я дам вам рецепт для аптеки. اعطيك وصفه طبيب للصيدليه اعطيتك وصفه طبيه للصيدليه